تفسير الرؤى على الطريقة اليهودية زفت الأميرة صفية بنت الخائن حيي بن أخطب إلى الأمير كنانة بن أبي الحقيق ابن الخائن سلام بن أبي الحقيق كان العروسان يشتركان في كره النبي صلى الله عليه وسلم والعدائلة لكن العروس تلقت لكمة تركت هالة خضراء حول عينها تلقتها بسبب محمد صلى الله عليه وسلم حيث تقول كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة فرأيت كأن قمرا وقع في حجري فأخبرته بذلك فلطمني وقال تمنينا ملك يثرب آلمتها اللكمة وأحزنتها الكلمات لا سيما وهي تقول ما كان أبغض إلي من رسول الله قتل أبي ترى هل كان كنانة عرافة فالقائد صلى الله عليه وسلم في الطريق وفي الطريق كان صلى الله عليه وسلم يقرأ كل احتمالات الخطر فعندما وصل إلى وادي الرجيع توقف لقطع أي إمداد عسكري قد يقوم به وثني غطفان ليهود. يقول أحد الصحابة سار صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في المحرم فنزل بالرجيع واد بين خيبر وغطفان فتخوف أن تمدهم غطفان فبات به حتى أصبح فغدا إليهم كان مسير القائد صلى الله عليه وسلم مع جيشه حالة من التماهي والود والعلم فحين أشرف الصحابة على وادي رفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم لهم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأثناء المسير كان أحد الصحابة خلف نبيه فقال له صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قال بلا يا رسول الله فداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله وفي الطريق كان القائد صلى الله عليه وسلم سنة من التواضع حيث ركب حمارا وعلى ذلك المركوب كان يسن لأمته سنة فقد رآه الصحابة يصلي النافلة على حماره والحمار يميل يمينا وشمالا ونزولا وصعودا بينما كانت القبلة خلفه صلى الله عليه وسلم وكان يومئ للركوع والسجود إيماء دون أن تمس جبهته ظهر الداب يقول أنس عن تلك الرحلة كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال كان صلى الله عليه وسلم غاية في الرقة يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم رقة لا تعني التهاون مع المتآمرين، فمنذ اليوم لن يسمح لفلول الخونة اليهود أن يهددوا دولته، أو يحاصروا شعبه ليطفئوا نور الله، لاح نور يوم جديد معطر بالنشاط والتوحيد، فتحرك الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا ظهرا إلى مكان يقال له الصهباء وهذا يعني أنهم على وشك الوصول فالصهباء أول حدود خيبر